ودعنا، ودعنا إلى ابن الحبي، يا من فقدنا بسمته وبراءته، يا صغير الموتى. الذي لم يطق البقاء في هذه الدنيا ودعناك ودعناك حبيبي ودعناك, ودعناك. مرفية الأب الشيخ سلمان بن فهد العودة لابنه عبد الرحمن وداعا حبيبي للقاء إلى الحشر وإن كان في قلبي عليك لظل جمري صبرت لأني لم أجد لي مخلصا إليك وما من حلة لي سوى الصبر ترىك عيني في سريري موسدا على واجهك المكدد أو سيمة الطهري براءت عينيك استثارات مشاعري وفاضات بأنهار من الدمع في شعري وكفاك حينا تعبثاني بلحيتي وحيناً على كتفي وحيناً على صدري وكفاك حيناً تعبثاني بلحيتي وحيناً على كتفي وحيناً على صدري أرى فامك الحلوى المعطار في فمي كما هذا الحب من أول البري تحاصرني ذكراك ساكنا القبري وتجتاح أعماق وإن كنت في الإصري أراك جميلا رفلا في حريرة بمعشابة فيحأ طيبة النشري وتفرحني أطيفك الخضر إن بدات مضماخة شكرا لأطيافك الخضري وألعابك اشتاقت إليك وهلها. غيابك عنها ميت وهي لا تدري يتما يكسرن القلوبا هوامد ولما يصل أسمعها فاجع السر حبيبي في شعبنا ألفين تزائرا. طروبا إلى نقيا مبتاسم الثغري قعدت بحجري وسرور يلفني وشنافت سمعيت لي أنسورة العصري أراك تعزيني بها وتنومني على جازع تخشه من حادث الدهر تمنيت لو تغني الأماني نظرة إلى جاسد ذاو يغرغير بالبهري تمنيت حتى وقفة عند نعشه تَرُدُّوا إِلَى نَفْسِ الَّذِي ضَاعَ مِنْ صَبْرِي تَمَنَّيْتُ مَا نَالَتْ أُلُوفٌ تَوَجَّهَاتْ إِلَى رَابِّهَا صَلَّتْ عَلَيْكَ مَعَ الْعَصْرِي تَمَنَّيْتُ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ أَسُنَّهَا على قبرك الميم لطيب من قبري تمنيت كفا من تراب أسنها على قبرك الميم لطيب من قبري أبا طارق جل المصاب بفقدكم ثمانية زهر كما الأنجم الزهري كأنكم اخترتم زمانا رحيلكم بعيدا صلاة الليل والصوم والذكر وسلتم بصاف الدمع صافي قلوبكم فشعشاع فيها النور كالكوكب الدر تمنيت كفا من تراب أسنها على قابرك الميم لطيب من قبري أبى طارق جل المصاب بفقدكم ثمانية زهر كما الأنجم الزهري أبع طارق, أبع طارق دل المصاب بفقد كما من زهري ثمانية زهر كما الأنجم الزهرين كأنكم اخترتم زمان رحيمكم كما الأنجم عيد صلاة الليل والصوم والذكر سنتم بِصَافِ الدم صَافِ قهوه منكم يا قوم فقد شاشع المصاب بفقدكم زمانيه زهر كمل انجم الزهري كانكم اخترتم زمانا رحيلكم بعيدا صلاه الليل والصوم والذكر وسلتم بصاف الدمع صافي قلوبكم فشعشاع فيها النور كالكوك بالدر